قناه المحراب تقدم سو اعتدلوا تقاربوا سد الخلل استو الله اكبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن أن عدوني وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم قبل أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون اطلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيها وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون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 وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرهان مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها الشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّقُوا مَن آذُونَ اللَّهَ آلِهَتُه لَعَلَّهُمْ لَا لصرهم وَهُمْ لَهُمْ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 الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم من توقدون أ الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إذا يقول له